شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور ضعثرت، علمت نفس.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 وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله